ما أفا الله على رسوله من أهل القرافا لله وللرسول فللله وللرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.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 الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.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 وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ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 سبحان الله عن ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم